لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي باء هذه العلامة تجبر على التوقف يجب علي قبل التوغل التوقف وترك الأولوية إلى اليسار وإلى اليمين